بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك ايات الكتاب المبين انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم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 121-إني رأيت أحد عشر وَالشَّمْسَ والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين 122-قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيده لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين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 129 رَبَّكَ ربك عليم الحكيم 120-لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين 121-إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين.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 انهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب والقوه في غيابه الجب يلتقطه بعض سيارتكم ان كنتم فاعلين قالوا يا ابانا ما لك لا تامننا على يوسف وانا له لناصحون 122-أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون 123-قال إني 129-وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون 120-قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون 121-فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب 122-فلما الجب وَأَوْ حَينَ إلَيْهِ لَُ نَبِّ أنهُ بِأَمرْرِهٍه وَهُم لا يَشرون وَجَاءُ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 129-قال معاذ, معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون 120-ولقد همت به وهم بها لولا أرآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء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 راودتني <تصفيق> عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه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 ان كيدكن عظيم يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين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 أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَّتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عليهم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 126-قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين 127-قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إلي 124-وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين 125-فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم 126-ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين 124- ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا 125- وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين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 يا صاحبي استجنئ أرباب متفرقون خير أم, الله خير أم الله الواحد القهار 149- ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما والله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القويم ولكن اكثر الناس لا يعلمون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 129-قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين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 129-ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن, يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون 120-ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون 121-وقال الملك اتوني به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 129-وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين 120-قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم 121-وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء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 عَمَّنَ الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَفْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرُ حَافِظٍ وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمين.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 129-قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاق بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل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 129-فلما جهزهم جَعَلَ جعل فِي في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون 120-قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون 121-قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير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 في رحمه فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدا بأوعيتهم قبل وعاء اخيه ثم استخرجها ثم استخرجها من وعاء اخيه كَذَالِكَ كِيدُنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي علم عليم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 يأني بهم جميعا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 إ إ الله وَلَمُ اللَّهِ مَا لا تعللَون يا بَنِي يَذب فَتتحََّسُ م يوسُفَ وَأَخِيهِ وَلاَا تَئسُ وَلاَا تَئسُوا مِر الرَووحِ اللهَّهِ إهُ لاَا يَيئسُ مِ الرَووحِ اللهَّهِ إِللاا القَوْم الكافِعون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 126-إذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا, يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين 127-ولما فصلت العير قال أبوهم إن 121-إني لأجد, لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون 122-قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم 123-فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا 124-قال ألم أقل لكم إني عَمُ مِنَ الللهَّهِ مَا لا تعلَون قالَاوا يَ أَبَاستَغْفِ لناادُ بَنَا إِ كُ خطين قالَا سَوْفَ اسْتَغْفرُِ لَكُمْ رَبّين قالَا سَوْفَ أَْْفرُِ لَكُمْ رَبّين إِهُ هو الغَفُور الرحيم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 124- ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا 125- وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا 126- وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو, وجاء بكم من, البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتكم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 مَا يَكُونُ أَفَأَمِنُونَ أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً